أي الإخوة الكرام الأحباء، فأدعو الله جل وعلا كما هي العادة في مثل هذه الأوقات أن يسر النجاح والتوفيق لإخواننا الطلاب، فنريد أن نشارك هؤلاء الإخوة الكرام هذه المأساة التي يعيشون فيها أو نشارك الآباء كذلك هذه الحالة حالة الطوارئ التي يعيشون فيها، فأستغفر الله جل وعلا أن يخفف على جميع. وأن يهون على الجميع وأن يسر للجميع اللهم يستل النجاح والتفوق لإخواننا الطلاب اللهم يسل لهم أمورهم اللهم سددهم في مذاكرتهم اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم اللهم اجعل نتائجهم أضعاف مذاكرتهم اللهم يسل من النجاح في الدنيا والآخرات بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير ثم أسأله جل وعلا أن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الكلد ثم ما بعد أيها الكرام والأحباب لازلنا مع هذه السلسلة المواركة فبهداه مختلف نحاول أن نأخذ من قصص الأنبياء العبرة والعظة لنقتدي بهم لعل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم كما أخبرنا جل وعلا ومن يطئ الله والرسول فأولئك مع مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ولازلنا أيها الكرام في هذه الليلة مع قصة نبي الله سليمان وكما أكرر الوعيد كثيرا ما جئنا لنسمع قصة لنمصمس عليها الشفاء الله ذا حلوة كمان والله لا إنما جئنا لنتعلم ولنعمل إنما جئنا لنفهم بعض النقاط من سيرة هؤلاء الأنبياء ثم نخرج لنقتدي لنعمل فعنوان هذه السلسلة فبهداهم اقتده هنشوف الهدى إن ربنا هدى هؤلاء الأنبياء إليه ثم نحاول أن نقتدي بهذه الهدى ولازلنا مع قصة النبي إليه سليمان تكلمنا في اللقاء الماضي حول نقطتين. هذه فاتت. ففهم ماها سليمان. وطال بين الكلام يعني اسقاطا على إخواننا الطلبة أو على حال إخواننا الطلبة اللي الله جل وعلا العلم والفهم ثم نقطة ثانية. هذا عطاؤنا. ذكر مخير. هذا عطاؤنا وتعلمنا أن نسأل الله جل وعلا العطاء. سيدنا سليمان. سأل الله جل وعلا من ذنب الملك يعني حتى لو مزنب قل يا رب قال الله جل وعلا في قصة نبي الله سليمان على نبينا وعليه صلاة والسلام يجوز تقول على الأنبياء صلى الله عليه وسلم أو عليهم صلاة والسلام فكتب كلام ذا سابق الله, الله جل وعلا قال في سأل نبي الله سليمان قال رب اغفر لي يعني خرج من الزمن من فتنة مع ربنا المغفرة قال يا رب اغفر لي و... وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فإن علمت أن الله صلى الله هو الوهاب وهذا عطاؤه فسأل الله جل وعلا ما تريد وإن كنت مذنبا وإن كنت مذنبا سله أن يغفر ذنبك وأن يتوب عليك ثم سله ما تريد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة كيف هو كرم الله جل وعلا وعطائه قالوا يا رسول الله إذا نكثر طب ندي كتير بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكثر ما تقول سيعطيك ولا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى فهاتين النقطتين اللتين يعني ذكرناهما في اللقاء الماضي ثم نتمم بإذن الله جل وعلا بقية الكلام عن قصة نبيه لسليمان أو عن فوائد المستفادة من قصة نبيه سليمان معنى الليلة بإذن الله جل وعلا وقليل من عباد الشكور. جب ثلثة ثم الرضعة نعم العبد إنه أواب ثم القامسة رسالة من الملك سليمان إلى ملوك الدنيا لماذا التمكين؟ ثم أخيرا نقف وقفة مع الهدهد الموحد نقف وقفة مع الهدهد الموحد أيها الكريم وقليل من عبابي الشكور هذه قاعدة الله جل وعلا يعطي وقليل من يشكر ويا أخي سبحان الله الله جل وعلا لو أنك كلت له شكرا يرضى عنه سبحان الله لو واحد يدي كل يوم ألف جنيه كل يوم الصبح بديك ألف جنيه وبعد سنة كل يوم ألف جنيه قبلت و قلت له شكرا يقول لك ايه هي دي اللي هالف عليك كل يوم ألف جنيه و في الأقل تقول له شكرا أبو أنت لو قلت لله الذي يعطيك كله يوم آلاف مؤلفة و ملايين ممليانة عديدة سبحانه وتعالى. لو قلت له شكرا لا رضي عنك لا رضي عنك سبحانه وتعالى شكرا الله جل وعلا يرضى بها عنك فرضاء الله جل وعلا عن العبد والله امر يسير ان يرضى عنك سهل سهل جدا بس مين اللي يفهم الكلام ده سواء حتة سواك الزوائر جدا كده تخرجه تستاكم به يرضى عنك صح السواك مطهارة للفم المرضات اللي غرب شوف تريد ربنا سهل سهل تقول الحمد لله شكرا يا رب يرضى عنك ويزيدك نديك الف جنيه شكرا يخليهم الفين يخليهم عشر ثلاثة اداك صحة قلتلهم شكرا يثبتها فيك اداك بيت الحمد لله يخليهم بيتين اداك العربية يا ربي لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك يخلهم الدين يخلهم معرض ربنا كريم سبحانه وتعالى لكن أين من يشكر للأسف قليل من يشكر الله جل وعلا انظر الله جل وعلا أعطى لأهل الأرض النعم كل أهل الأرض المسلمين والكبرى كل يتقلب في نعم الله جل وعلا لكن من يشكر ستة مليار من ضمن سبعة مليار في الأرض صفر بالله لا يرضون بالله رب طب والمليار أكثرهم لا يشكر بل اكثرهم لا يؤمن وإن كانوا يدعون الإيمان كما قال الله سبحانه و تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون هو 2 مليون كل سنة بيروحوا حجوا في البدو 2 مليون زي اللي بيروحوا عرفات وإن لله وإنه يوجه مأساة فأين من يشكر الله جل وعلا قريل من عبادي الشكور لكن أود نفسك يا أخي الحبيب يعني وقعيني بقى. ترجع مع نفسك كده أعد مع نفسك اللي لدي وكتب نعمة ربنا عليك اكتبها عشان لما تأعمل حاجة تقول ادك كده تعصيش زي اه اكتب نعمة ربنا عليك حاول تعيده هو يقينا لن تصل إلى نعم الله جل وعلا عبا ولا حصرا نعم ولكن ابدأ في العد لعل الله جل وعلا أن يزلك وانا أعلم أن نعمة واحدة من نعم الله لن تستطيع عدها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصلها ما قالش نعم ده هي نعمة ترى عداء الزال فهي نعمة جوافة مليارات النعم مش تطاربت أداها ولكن تثمع نفسك وانت بتقول سيد الاستغفار كده كل يوم في أذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار تيجي عند الوسط سيد الاستغفار كده توقف مع نفسك توقف مع تقول أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بغمش وبعدين دبان البصر وبصط الحراب يبقى ياخده مني ادبان السمع وسماءة الأغاني والموسيقى يبقى يسلها مني الداني اللي فان وشتمت واختبت ونميت يبقى هسلمه مني الداني العقل وفقار تأذي فلان ازاي يبقى هيجنيني الداني القوة يبقى هيشليني خلاص ما انت نعم قدامي العصير هياخدها منك ثاني لكن تقف فطول ماليشا اللي انت اغفر لي فانه لا يغفر الظنوبة ماليش حد يغفر لي الظنوبة المثلثلة بالنعم العظيمة اللي تتهاني إلا انت تتقول ذلك بيقين فلو مت تدخل الجنة الفرق بينك وبينك انك تدخل الجنة تموت زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم في حديث زي الاستغفار حديث سداد بن عوس بس عن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار إن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فرقتني وأنا عبدك وأنا على واعهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوك لك برحمتك عليه وابوؤ بغنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة بس تكون موقن إن نعم كثير فعاوزين نقعد مع بعض كده كل شوية نذكر أنفسنا بنعم الله علينا المفروض كده مع نفسك تقعد مع زوجتك كده يقول الله شوف ربنا أنا عمالين إيه إدانا عين أو ما جاوزنا غيرنا محروم طب وفلان المحروم الحمد لله ربنا جاب لنا بيت واسع وكويسين مع بعض الحمد لله ربنا ادانا صحه ربنا ادانا قسم المحبة بيننا شوف الحمد لله غيرنا عا شوف ربنا روح عدد نعم ربنا عليه لا مش النعم دي بس لا عمسك من الاول ربنا خلقني وخلقني ازاي خلق لي عنف واحد تخيل لو كانوا اثنين لو انفين مكان الازنين كان يبقى مزحل ربنا اداني عينين تخيل لو هما عين واحدة بالاذا هاي تلتف او صح المنظر ده سرك يبقى فعلا دي نعمة تحمد رفين عليها وبعدين خلقني خلقني مسلم خلقني مسلما غيري مخلوق كافل مخلوق يهودي مخلوق نصراني مخلوق داخل في الكنيسة وعم دوء انها اكرام لنا وخلقني مسلم لا دفعت له حاجة ولا اتفقت معنا لحاجة دي نعمة اداني القرآن والداني لسان عربي اعرف اقرأ القرآن القرآن كلام ربنا والربنا ربنا بداني القوة إننا عرف أقرأ القرآن ده نعمة ده الطفل الصغير يقرأ القرآن نعمة من ربنا أن أذن الملك أن يقرأ كلامه من كبيرة كل فيه ده من نعمة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعبا عد نعم ربنا عليك القرآن الخلق الهداية اللسان إدك إدك محضرة طاقة تسمع فيها غيرك في بلاد كثيرة يعني بعض يا إخواننا في روسيا بقولني عشان نخضر خطبة الجمعة ما بيصليش حاجة تنية عشان نخضر خطبة الجمعة بمشي بالعربية بسرعة 150 كيلو لمدة 3 ساعات عشان أنا لا يمزج ده بيه إنما ربنا أكرمك وجعل رزقك في بلد مسلم تسمع القدال وتنزل تصلي دي نعمة إداك رجليك تمشي على رجليك تروح تصلي بدون حد يسندك ولا دون عجلة ذوقك وحتى لو فيه عجلة ادىك بصر تشوف وحتى لو ما فيش بصر ادىك قلب تقعد المسجد غيرك ملوش قلب يقعد المسجد زي ما ربينا قال وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يجي عوز يهتدي نفسه توف لو حتى فكر ويخد عزم يروح المسجد يحصل مشكلة من رحص مصروف انما ربينا هداك ادخلك الله جل وعلا بيتك ده بيت الملك بيت الملك تخيل كده لو انت رحت تزور الملك في بيته ملك مملوك الدنيا تروح تزور بيته ده ده انت تصور صورني ابني وانا داخل البيت واتفق مع المصور صوادم اني بسلم عليه في ايده وبعدين صورني وانا طالع على منصه وصورني وانا نازل من المنصه وصوادم وهو بيديني مش عارف وكذا واحد يصور ويقف قدامه شويه عشان الصوره تطلع انت الان في بيت في بيت ملك ملك الملوك دا دي نعمة، الدات الإسلام تشكر الزاي، لازم تشكر، وقليل من عباد يشكر تشكر الزاي، طب نعمة الإسلام تشكرها الزاي، حد يجوز، تشكر نعمة الإسلام الزاي، أحسن، النعمة إلى الله هي دي شكر على الإسلام، إنك تروح تعرف الناس الإسلام، عارف الواحد لما بيحب واحدة، زين. او حتى بيحب زوجته يقول لا انا نفسي امشي فسط الناس كلها وقول بحبها او المسلم بقى لو بيحب الاسلام يقول انا نفسي امشي فسط العالم وقول انا مسلم يا ناس مش قبل الالتزام كان بقى مع البنات في الجامعة بعد ما التزم مكسوف يشوفوه هو داخل المسجد شباب كده في الجامعة بيقول والله فعلا انا بتكسف لما يشوفونه ويدك لصدر بقوله واحد مرة ازل ان يكسف في الكسف تقول للناس تعالوا صلوا وهالأذان حقيقة على الصلاة في الكسف انا اتكسف طب وانت بقولتش مكسوف وانت نبس الجنس ومتأدب صراع الفتاة ومشى على كل نجم ومش همك مكسوف وانت أدب على الشباب تقول يوم الظهر ادباً تعالوا نصلي من شكر نعمة ربنا انك تظهر تظهر باسلامك امام الناس ما تستحيش تظهر اسلام هذه شكر نعمة الله جل وعلا عليك بالاسلام وهذا من كتاب الله جل وعلا أنعم الله على النبي صلى الله عليه وسلم بالهداة للإسلام والنبوة فطلب منه قدام كل نعمة شكر قال الله جل وعلا ألم يجدك يتيما فآوأ طلب منه عليه فأما اليتيما فلا تقل شكر نعمة من النعمة ووجدك عائلا فأغلى طلب منه عليه وأما السائلة فلا تنهر طيب ووجدك ضالا فهذا يعني هدك للإسلام بعد أن قلت تضل عن طريق النبوة الإسلام طلب منه وقال له إيه وأما بنعمة ربك اللي هي الإسلام كما قال جمهور قال التفسير وأما بنعمة ربك لإسلام فحدث سيم الشكر نعمة للإسلام إيه تحدث هو دي الشكر النعمة سمعتك المتين من الإسلام الوقت من القرآن من سنة بنيره عليه الصلاة والسلام شكر هذه النعمة تروح بيتك تكتها على الدفتك لما فلت كم لكن لو ما مجبتهاش عيالك اللي مجوش توقت اللوم انا سمعت كذا وكذا وكذا شكر النعمة تروح الشغلة تاني يوم تعلم الناس هناك تركب في المترو واسوي تعلم الناس شكر نعمة الاسلام ان تنفق من هذه النعمة للناس ان تعلم الناس ان تحدث الناس بنعمه الاسلام ومفروض تقوم مع نفسك كده تقول شوفوا ربنا جماعنا في المسجد اخوان على عناصر متقابلين طلبنا واحد ان ربنا يرضى عنا إلهنا واحد ربنا نبينا واحد دينا واحد مكاننا واحد قلوبنا على قلب رجل واحد دا بنعمة أمرنا الله جل وعلا أن نتذاكرها فيما بيننا كما قال الله جل وعلا اسمع اسمع الآية بقلبك قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم أمر من ربنا أنك تذكر النعمة هي يا رب واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصدحتم بنعمته إخوانا دا بنعمة وربنا كرر زكر كلمة النعمة في الآية مرتين إنشان تعرف إن ياريه النعمة نعمة الإخوة النعمة اللي اتقالوا في اللي أعلى فيه أول الاجتماع اللي أعلى فيه الاخوة اللي أعلى فيها النعمة دي محدش يقدر يعملها أبدا إلا ربك ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولا حتى النبي عليه الصلاة النبي نفسه عليه الصلاة ما يقدر إنه يجمع هذه الكلوب إلا إذا أراد علام الغيوب قال الله جل وعلا مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم نعمة تشكرها إزالي تشكر نعمة الأخوة إزالي منك تؤجع بكل أخوة وهكذا أمرك الله جل وعلا أن تتذاكر النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك طيب بقول الكلام ده ليه؟ لأن سيدنا سليمان علمنا إزاي نشكر النعم سيدنا سليمان علمنا عمليا من خلال القرآن كيف أشكر نعمة الله جل وعلا كيف لا تشغله النعمة عن الذي أنعم عليه بها إدك نعمة ما تشغلكش عنه بقى الابدهالك ربنا ثم تنسغل عن الابدهالك فسيدنا سليمان عمل ايه ثلاث ايات في قصة نبيل سليمان يظهر بها شكر نعمة الله جل وعلا من سليمان على سليمان قال الله جل وعلا ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ادك علم ادك قوة ادك سلطان ادك وجاهة ادك منصب، ادك فلوس ادك أرض ادك عمارة ادك فهم ادك أي حاجة تقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده هذا حمد باللزان صح؟ لسه الشكر مخلص لازم شك بالعمل قال الله صلى سلو وعلا اعملوا آل داود شكرا يبقى الشكر لازم عمل لازم قال الله جل وعلا في شكر نبي الله سليمان بالقول والقلب قبل ذلك والعمل بعد ذلك قال الله جل وعلا قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفليت من الجن أنا آتيك به قبل أن تكون من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل رضي مش بقى آه الفلوس ده بعرق جبينش ده نبادئ من الصفر زي ما قارون الآن إنما أوتيته على عين بالفهلوه والعلم بتاعي والعرب بتاعي والتعب بتاعي لا لا لا اداني فلوس قرض منه اداني الصحة كرم منه اداني الاستاذ في الجامعه قرض منه اداني الوجهه والمنصب قرض منه كل اللهم مارك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير فاللهم سنع على اعطى سيدنا سليمان قال ايه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكثر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم شكر وقال الله جل وعلا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أن أعمل هو وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين يعني يا رب ادتني نعمة أن أنا أعرض الطير بكلم ذلك زي ما ادتني النعمة أنت برضه سبحانك اللي هتديني شكر النعمة يعني الشكر من الله لو ادتني لسان شاكر يبقى عطاء منه طب الشاكر ده لازم تشكر على ايه اللي ده شاكر تشكر يبقى محتاج تشكر فين يعني كل بتقول الحمد لله اللي خلاك تقول لله مين ربنا دي نعمه منه تشكر النعمة دي تقول الحمد لله على إنه خلته يقول الحمد لله طب قلت الحمد لله على الثانيه دي تقول هتتلبس في التقصير في النعمة إلى أن تلقاه فعلة طول لديك لسان تقول بالحمد لله لو نزعوا منك مش تقول ادقى قلب تحمل بي لو شانه لو نزعه مش تقول لكنه سبحانه جل وعلا يعطيك النعمة تترى متتابعة تحتاج منك إلى عمل تحتاج أي الكرام إلى أن تذاكر نعم الله جل وعلا كمانك تبقى ويش لكن أحيلك إلى خطبة خاطبنا بعنوان وذكرهم بأيام الله. يعني ربنا سنت على أمر النبي عليه السلام وبالذات سيدنا موسى لأن الآن في قصة سيدنا موسى أمره الله جل وعلا وأمر كذلك النبي عليه السلام وأمر كذلك كل الدعاء أن يذكروا من يسمئهم بنعم بنعم الله جل وعلا علیه وذكرهم بأيام الله. قال ابن عباس أيام الله أي نعمه وآيابيه على عباده أيام الله يعني ربي الله الدمئي فسيدنا موسى كان بذكر قومه قال الله صلى وعلا في قصة نبيل موسى حين ذكر قومه قال الله صلى وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وقال الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنمت عليكم وأوف بعهدي أوف بعهديكم وإياه يفرهبون وأمر كذلك ربنا جل وعلا وأمر كذلك ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر الصحابة بنعم الله جل وعلا عليهم وذكر يعني النبي يقول له صحابه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيادكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال الله جل وعلا مذكرا عباده بهذه النعم ويوم حنين ويوم حنين إن أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحب ثم وليتم مذببين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وقال تعالى ولقد نصركم الله بقدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم لعلكم تشكرون يعني أنت مع نفس كذا. حصا اننا يا ربنا اكرمني ونجحت يا رب لقى الحمد يا عربية عدت قدامك هتتخبطني الحمد لله يا ده انا كنت يا اخ وحش قوي فساد واعراض عن الله وترك الاصطوات الحمد لله اننا ربنا ما قبض شروح ولا بأعمل معصية دي دي نعمل واش نعمل تذكر بقى كده سيدنا عكرينة بن ابي جهل صحابي الجليل كان إذا أراد أن يبالغ في اليمين لو عايز يحلف جامد ماذا يجبقى لما تعز طب ورحمة أبويا لما تحلفش بكب طب والله العظيم تحلف بكب عايز يسد في اليمين طب والعشرة يقول لا إنما عاكلينا أبي جاه لما عز يأكد اليمين يقول لا والذي نجاني يوم بذر عارف يعني إيه يعني بيحنف بعظمة ربنا وهو يستعد النعمة الله جل وعلا عليه. يعني والله الكريم اللي أكرمني يوم بدر وما موتش ما تقتلتش لو كنت تقتلت يوم بدر كنت دخلت جهنم فبيحلف وهو بيحمد بيحمد الله جل وعلا على تلك النعمة أنس جاه يوم بدر فهي رسالة أيها الكرام للأغنياء أن يذكروا نعمة الله جل وعلا عليهم بأن يعدوا نعمة الله ثم يعملوا ثم يعملوا إدىك فلوس تشكر النعمة إيه تخرج فلوس إدىك علم تشكر النعمة إيه تعلم الناس إدىك قوة تشكر النعمة مثل تخدم الناس إدىك وجاهة ومنصب وكرسي تشكر النعمة مثل تأضى حكوك الناس ما تتعالج على الناس تلين للناس تلين لناس, لناس. تنبصق في الناس تخدم الناس وهكذا كل نعمة أعطاها لك تشكرها منها وإياك أن تنشغل بالنعمة عن من أنعم عليك إدك محمود، تعالش بقى تلعب لا ده مدن وإنت مشغول الصلاة عدت وإنت مشغول ما ينفعش عارف بعد كده تعمل إيه المحمول لله لله هو كده كل ما شغلك عن الله فاجعله لله دي قاعدة كل ما شغلك عن الله اجعله لله جاب لك عربية دخلت قلبك لفت بيها واتفسحت وانشغلت ضاع عليك صلاة اجعلها لله اجعلها لله اخدم بها المسلمين في الله اقول لك اجعلها لله عوض ما تحمس سيدنا سليمان لما انشغل بالنعمة في وقت يسير عمل ايه فالله يقول له لا. عنده عدت التصافينات الجياد الخيول المسرجة اللي هي الجياد اللي بتقاتل عدت قدامه عدى مثلا قدامه الف فرس فانشغل كده نسى يسخر ربهم اللي نسى ايه النعمة الهتوه هتوه هتوه النعمة دي كلها لله قال الله جل وعلا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الحجاب ما فاشل لما مشت طب هتوها بقى ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق خلاص ادبحت كلها لله ويجوز أفل الحصان طيب ابنك شغلك عن الله طلع لله ايوه طلع لي قل قول يا ربي اني نغرته لك يا ابني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم ابنك شغلك ويا رب خلاص هو لك طلعت لك هنفق عليه وهديله ومش عاوز عاوز يكون دكتور ولا يسرب علي ويبقى مستشار ويبقى صاحب عماره يا يا انا عاوز يكون عالم يعلم الناس عاوز منك حسنا انا بعته لك يا رب واديني حسنه أنا أنفقته في سبيلك يا رب مجاهد في سبيلك واجعله في سجل الحسنات يا رب تنفق أنفق زوجتك شغالتك عن الله طلعها لله ها طلعها لله ازاي تحبها لله تحبها لله تحبها لله تحبها لله تطبخ معها لله تطبخ معها لله هل كده عليه الصلاة والسلام. تخرجها شوية تمشيها شوية برضو لله مش عشاني كنت ده عشانه من الاجل الله انا بفساك اه عشان تفراحي بس انا عاوز ثمن ده حسنات مش عاوز بتقوليه شكرا انما انا طعيمكم لوجه الله تود حتة اللحم تحطها بقاها برضو لله لله ايوه حتى اللقم اخي اخيان حيوه ما لاتش كده انت علمها إن محبتنا خالص الوجه لله بدليل إنها لو عصت ربنا مش تحبه لو أطعت ربنا تحبه يبقى لله اجتمع عليه وتفرق عليه وهكذا كل ما شغلك عن الله فاجعله لله وإن جعلته لله سيبذلك الله خيرا منه وإن جعلته لله سيبدولك الله خيرا منه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله أعوض الله خيرا منه اللي حبيته لله فالله لله ثم نعم العبد إنه أول مين العبد ذا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب أكثر رؤال التفسير على أنه سليمان على أنه نبي الله سليمان إنه أواب أواب يعني أيه نعم العاد اللي بيزكي سيدنا سليمان مين الملك ربنا بيقول عن سيدنا سليمان نعم العاد إذا هو فعل نعم عاد فالتزكيه إذا كانت من الملك هي وفقط من ذلك لما أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إنما تهزين وذمي شيء واحد شاعر أعرابي جيل النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو أنا قلت أنت كويس الناس اللي تعرف أنك كويس ده شاعر والثاني ولو قلت أنت واعيت بروحش كان عندهم زمن لسان لسان حسان في لسان في مرة مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال قالنا لسانك يا حسان قل رايش هجت النبي بالشعر شتمت النبي حسان فقال النبي حسانه لسابت أين لسانك يا حسان الشعر لما بتكلم الكلمة بترن تبقى معلقة في الكعبة فقاله أين لسانك يا حسان قال فأخرج حسان لسانه فضرب به أرنبة أنفه وقال والله يا رسول الله عندي لسانه لو وضعته على الصخر لانفلق. فلق خرج لسانه ما تجربش في البيت مع الزلغة كدة جرب فيها تعاف تمسك بس لسانك تمسك منه منها حسن المسابق طلع لسانك لطش بي أنفو ألم وقال عندي السهل رسول الله يعني انسانه طول بس بالحق فالحق فسيدنا سليمان الذي زكاه والله سلم عليه التسكية الحقيقية من الله الرجل بيقول النبي على السلام عندي مدح زين ودمي شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله يعني اللي مدحه بيزين مين الله أسمعك عالى لو اجتمع أهل الأرض على مدحك وكنت عند الله مزموما لن ينفعك ولو اجتمع أهل الأرض على ذمك وكنت عند الله مندوحا فلا يضيرك ذم الناس فيكفيك أن الله سل وعلا يرضى عنك إن لم يكن بك غضب علي فلا أبارس الناس كلها وقفت أدامي ونبع السلام خلاص انت عني خلاص بس إن لم يكن بك غضب علي فلا أبارس قال الله جل وعلا ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب كان شاكر كان عبد ربنا كان محسن كان محسن للناس كما قال الله صلى الله وعلى ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجيز المحسنين يبقى التسكير بالإحسان جاءت من مين؟ من الله جل وعلا فسيدنا سليمان كان أوابا أواب يعني إيه؟ رجاع رجاع إلى الله ودي رسالة لك أنت أزنابت تعمل إيه؟ توت. طب أزنابت كمان توت. طب نفس الزمن هو فيه. توت. أوعى الشيطان يقول لك أنت تتحك على ربنا أنت تتحك على ربنا أنت بتتوب بعد يوم بتترك لا خليك كده لما تبقى صادق؟ ابقى توب يخليك كده لما تموت. ما تسمعش كانت مش توب بعد كل زمد قال النبي عليه صلى الله عليه وسلم حبيبي قلبي لما عرض أن يسافر قال النبي له إذا أسأت فأحسن أذنب توب. طب الزم هو نفس الزمد الاستمناء بتوب يومين ثلاثة وارجع حصوم واستغفر وطوب يومين ثلاثة وارجع سجاي سبته عشرين مرة ورجعت عيني الزيغة دهيت توبت كم مرة وبرضو بصيت ثانش توبت من موسيقى الأغاني وطلعت الشراج بتاعتي عشرين مرة سجلت على القراءة وبرضا يوم شراج قلت مش اتفرج على التلفزيون وهتوب وبرضو رجعت ثانش مع كل مرة كن صادق وأقبل على واجهة لا تكونوا أوابا الأواب يعني ثائب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية كما قال سعيد بن مسيد الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وقال بن مسعود الأواب هو, هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر ربه ده الأواب بيتوب كل واحد مننا هنا لزم كل واحد من القاعدين دول والمسلمين له زنب الزنب ده يتوب منه ويرجع تاني هو نفس الزنب كل ما يتوب يرجع الزنب ده مزهقه الحل ايه توبر كما قال النبي عليه السلام ما من عبد مسلم إلا وله زنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو زنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمنة اسمع بها إن المؤمنة خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر هو ده المؤمن مفتنا يعني إيه بيتعرض للفتنة بيجي شراف بس إيه المؤمن مفتنا زي ما هو مفتنا فتنة كثيرة فتنة. توابا يعني بيتوب كثير نسية ينسى لكن إذا ذكر ذكر يعني أنت لو أزنادت مبصيت واحد أعلى في عم التقل الله رجعت تبقى مؤمن إنما المشكلة إنه واحد يذكرك بالله ما ترجعش يبقى هذا ظلم كما قال تعالى سورة الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يُهْتَدُوا أَبَدًا وَقَالَ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِلَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ توابة النسية عشان كده ممكن يوم القيامة تفتح كتابك ربنا هيسألك تفتح الكتاب كده الصفحة بتاعت يوم السبت الموافق 16 16 في شهر يامادي الساعة 6.5 كنت ماشي على كورنيش بصيت لوحي انا عارف الصفحة دي انا فكرها بلاش دي يوم العيد فكره ما نزدوش يوم العيد ده أنا فاكر كنت صايم وكنت في جرة وطلعت لبرة يوم العيد خرجت عملت معصية جديدة جدا فاكرها فانت عادت أقلي بالصفحة كده وخايف من يوم العيد فتحت الصفحة كده بالراحة ملقتش الزمب لا الزمب كبير مش ده الصفحة ليه ده كتابي اه ده كتابش اما لي الصفحة الزمب رأت بيه ما تكتابش معقول الكاتب نسى لا ما نفاش ما نفاش أما راح تريزاق الربان يقول لك والنبي يقول لك صلى الله عليه وسلم كما عند التبرمي بيسام عسام عشير الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال اللي هو مين؟ هل يكتب السياة؟ إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ ستة ساعات يعني أذنك الربين يقول لي صاحب الشمال إيه ما تكتبش لمدة ستة ساعات ارفعينك ما تكتبش إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ ستة ساعات فإن تاب إلى الله القاه وإلا كتبت سيئة واحدة يعني ممكن بعد الزمن لو قلت استغفر الله بصدق ما يكتبش أصلا مش يغفر أو يعفى عنك با ما يكتبش أصلا ما تلقل في اختف بصعيفتك شفت فضل ربنا شفت كرم ربنا ما يكتبش عشان كده إذا أسأت فأحسن أو كما قال النبي عصلا أيضا لمعادل من جبل والأنس المالك كما عند الترمزي بيسناد صحاوي الشيخ الباني قال النبي له اتق الله عيثما كنت وأدع السيئة الحسنة تمحفا وخالف الناس. من خلق الحسن وأحسن من كده ما فيك كتبش أصلا سين كده أقول لك يا أدع الحبيب كن أوابا كنبيه ليس سليمان حتى لو أذنبت في يوم ألف مرة بعد كل مرة توبة صادقة تتوب ألف مرة صادقا يتوب الله جل وعلا عليك. لتكون الكلمة أيضا في حقك نعم العبد إنه أواب طب إيه الزنب اللي عمله سيدنا سليمان أنا أحذر الجميع لأن الإسرائيليات دخلت في هذا الباب وطالت يقولوا ذنب عملي ويعود يفصل يوصف التفاصيل الذنب ومش عارف حب واحدة زوجة واحد من رعيته فجابوا قتلوا بعدين اتجوزها ومش كلام كله باطل كلام كله باطل لابد بد أن نبرئ الأنبياء من مثل هذه هو أذنب ما ذكر ما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا الذنب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناق قال رب فيه إيه الجسد الله أعلم بعض العلماء يقول إن هذا يسقط على حديث النبي عليه الصلاة والمرافز الصحيحي من حديث أبي غيره أن نبي الله سليمان قال يوما لأطفن الليلة على تسعين براءة كل واحدة تلد فارسا يجاهد في سبيل الله يعني بيقول اللي لا دي هطف على 90 مراء طعم ما زينا كان زمان ما يرجعوا لا لأطفلنا على 90 مراء كلهنا تلد فارسا يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله قال له صاحبه سيدنا سليمان قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله تعلم لما تراش تعمل حاجة ولا تقولن من شيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله تعملتش زي جوح راح السوق يشتري حمار فلوس في جيبه فقبل واحد أنت رح فين يا جوحة راح اشتري حمار منين من السوق طب قولي ان شاء الله أنا قولي ان شاء الله ليه أن نكون في جيبي والحميله بالسوق أقولي ان شاء الله ليه فذهب إلى السوق وقف أمام الحمار ووضع آده في جيبه سرق المال رجع بدون حمار قابله صاحبه قال أين الحمار يا جحا؟ قال الفلوس سرقت إن شاء الله الآن انفعش انفعش إن شاء الله في الشيء الماضي إن شاء الله في الشيء المستقبل يعني مثلا بقولي الأخ مثلا انت اسمك إيه يقول لي محمد إن شاء الله حماء خلاص هو شاء الله إنك اسمك محمد إن شاء الله. إنما أقوله راح من بكرة يقول لي راح ال مثلا المسجد إن شاء الله في المستقبل. أنت سبرت القاهرة سبرت إن شاء الله. ما أنت سبرت خلاص. شاء الله إنك سبرت. يبقى إن شاء الله في إيه؟ في المستقبل مش الماضي. إنما بالماضي شاء الله فأنا فعلك أن خلاص. مشيئة الله في واقع خلاص. بسوع إن شاء الله بعدي تحق الناس. تجي بكرة على إبراهيم إن شاء الله. هتيجي إن شاء الله. يعني ايه يعني مش جاي ايه وعد كون دي ان شاء الله وضعت الناس ان شاء الله يعني مش جاي طيب ان شاء الله معدنا الساعة 6 واستنى لغاية 7 ولوصبات لغاية 8 ان ما دايش 9 عايقا مش 10 هالناس جاي ان شاء الله يعني مش جاي لا عاوزين ان شاء الله تبقى تحقيق كما قال شريخ الاسلام 200 يوم جاء التتار فوقف وقال والله لننتصر فقالوا يا شيخ الإسلام كل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا إن شاء الله تحقيق حسن ظن بالله جيد تعالى إن شاء الله خلاص لا إن شاء الله ما حسن ظن ويقين في الله جل وعلا فسيدنا سليمان ألا طوفدنا الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيله طبعا همته عالية ولكن قال له صاحب كل إن شاء الله فلم يكن إن شاء الله فلم ترد واحدة منهن ولم تحمل إلا واحدة حملت ولدت شقة إنسان شقة إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال النبي عسام وأيم الذي نفس محمد بيده وأيم الذي نفس محمد بيده تركيب كده نروية وأيم الذي نفس محمد بيده أيم يعني يمين نفس الذي وأيم الذي نفس محمد بيده يومين يعني يقصد وأيم الله يعني ويمين الله يعني يقسم النبي بالله بس تركيبه كده بتقال للتشديد في اليمين قال النبي عاصلا وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لحملت كلهن ولا وضعت كلهن فارسا يجاهد في سبيل الله أجمعين يجاهد في سبيل الله أجمعين فخلّي دايما على ثانك إن شاء الله في كل الأمور المستقبلية وإن شاء الله بفضل من الله تبقى مخرج تقول واحد والله أنا مسرد مخرج قاهر قول إن شاء الله إن شاء الله كده تبقى أنت بالخيار أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء أنضع وإن شاء أمسك أو كما قال النبي عليه وسلم يعني اللي يحلف والله العظيم لنعمل حاجة وقال بعدها على طول إن شاء الله يبقى هو مخير لو عمل يبقى شاء الله أن يعمل ما عملش يبقى شاء الله ألا يعمل فيعني إيه مخرج لليمين مخرج لليمين فأكون لك أيها الحبيب النبي الله سليمان كان نعم العبد كان شاكرا لنعم الله جل وعلا كان بذل لنفسه كان محسنا مع الناس وفي حق ربه كان توابا كان أوابا كان منيبا كان رجعا إلى الله جل وعلا فلتكن كنبي الله سليمان نعم العبد إنه أواب ثم أرسل رسالة سريعة إلى الملوك لتروا النبي الملك النبي الملك كيف استخدم الملك الملك ليس غاية وأقول لي الشباب ليس الوصول إلى كرسي الملك ليس الوصول إلى كرسي الملك غايتنا أبدا لا نريد سلطان ولا وجه ولا كرسي ولا منصب إنما نريد لا أن نحكم نريد أن نحكم بشرع الله ده تكون دي همتك لن تعوز منصب ولا كرسي ولا وجاية ولا عاوز حياتها إنما التعاوذ تحكم بشرع الله فالتمتين في الأرض غاية ولا وسيلة وسيلة ولا أشياء غاية غاية ليه بقى يعني لما خلص أنت نهايتك أنك تمكن لا إنما تريد التمكين لأجل أن تعبد الله وتعبد الناس ربهم قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف فنهوا وعلمونك يبقى غايتك تعبد ربنا عشان يرضى أنك إنما عن طريق التمكين فتمكين وأي الكرام ليس غاية إنما التمكين وسيلة لغاية كبرى وهي إرضاء الله جل وعلا وتعبيد الناس ربهم وهي كلمة ربعي بن عامر الذي وقف أمام رستم حين سأله قائلا من أنتم؟ أو لماذا جئتم؟ فقال ربعي بن عامر كلمته التي يعلم بها الناس جميعا وقد تعلم هذا في مدرسة النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأسكى السلام قال ربعي بن عامر نحن قوم بتاعتنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل وسماحة الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة نقاتلكم أبدا حتى نفضي إلى موعود الله فقال له رستم وما موعود الله قال الجنة لمن مات في قتالكم والظفر والنصر لمن بقي منا بعد ذلك مش بننتصر عشان ننتصر ولا شغال عشان تجد فلوس لا كل حياتك لأجل أن يرضى الله عنك التمكين عشان تعبد الناس رباها غاية ولا وسيلة وسيلة التمكين وسيلة لغاية كبرى وهي ويتعبيد الناس ربهم طالبا لرضى الله جل وعلا فأقول للشباب ذلك حتى لا يبحث عن وجهات ولا مناصب إنما إذا أعطاها الله جل وعلا لك فلتستخدمها في الدعوة إلى الله وفي خدمة دين الله سيدنا سليمان جاء الملك يُعْتِ الله عَلَهُ مُلْكَ ملكه يَشَاءُ جان الملك عمل ايه؟ دي رسالة للملوك بقى عمل ايه؟ استخدم كل الطاقات التي أعطاها الله جل وعلا له في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي خدمة دين الله مع كل هذا الملك سيدنا سليمان مش كان ملك على بلد ده كانت الطيور كلها تحت أمره الجن كلها في خدمته ومع ذلك كان ينزل بنفسه ويمشي وسط الرعية شوف أخبارها إيه هنظن طبعا حراسات ما تسمعش بالسير وسط الناس فإن سليمان كان يمشي واستفعيز مربين قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدر يبقى لازم الملك القائم بأمر المسلمين لازم يتفقد مش عشان ينزل الشارع يسفرت له الشارع ويدنون له ويقول يمشي بالشارع أصلاً وأركب عربية ما بتحسش بالمطبات ويعني واحنا في كل حتة مطبات لا إنما سيدنا عمر كان يقول والله لو عثرت دابة بالعراق لخشيت أن يسألني الله جل وعلا عنها لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر ما اللي بقى اللي بعمل المطبات ما بقول لما لم تصلح لها الطريقة يا عمر فيتفقد يتفقد كان ينزل سيدنا عمر كان ينزل وسط الرعية يمشي بالليل يقص بالليل لو شاف ضوء يمشي ناحية تشوفي حاوز حاجة سيدنا ابو بكر وقال الله أنت في قصة رائعة يقول عمر قمت يوما بالليل فوجدت ابو بكر يسير كان خليفة ابو بكر كان خليفة فقلت أين يريد ابو بكر زرع فين بالليل كده هيعمل إيه حاول شوف هيعمل إيه قال فوجدت أبا بكر يدخل بيتا لا أعرف مكت فيه ساعة ثم خرج ومضى فقلت مات يصنع أبا بكر في الصباح أتيت إلى هذا البيت فإذا امرأة عجوز على طرف البيت فقلت لها أتاكي رجل في الليل أتدرين ما هو من هو قالت لا أعلم قال إنه يأتيني كل يوم فأخرج في الليل ويدخل هو إلى البيت فيصلح لي البيت ويعد لي الطعام ويغسل لي الثياب ثم يخرج فأدخل بيتي فخرج عمر يبكي وقال يا عمر أوهن يا ابن الخطاب، أعورات أبي بكر تتبع ثم قال والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر خليفة ينزل واحدة مسكينة يدخل لها البيت يخسلها الهدوم لها ونظف البيت ويمشي خليفة خليفة ليسمع الملوك كيف أن نبي الله سليمان كان ينصر الحق كان ينصر الحق ويدعو إلى الله جل وعلا وكان يتفقد الرائية وكان ينشر الإسلام يعني مش عاوز حتة في الأرض ما فاش إسلام وكل التقاط الهدهد ينبط الدنيا عشان يقول له في حتة محتاجة دعوة رجع إليه الهدهد فقال له نبي سليمان اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون الدوم الكتاب ادعوهم الإسلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي واتوني مسلمين تعالوا مسلمين فكان يدعو إلى الله جل وعلا دائما بنى بيت المغرس سيدنا سلمان هو اللي بنى بيت المغرس ست سنوات وبنى هيكله أمامه هو اللي هو بتقول لك الهيكل مجمع للمسجد لا بنى نبي الله سلمان الهيكل اللي هو القصر بتاعه أمام المسجد المسجد الأغصى ليدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا في هذا المسجد وانظر الى الهدهد الموحشد عاش الى حال الكلام بسرعة لان يعني خلص الموضوع اللابي واستأذنكم بعد الصلاة ومشرة انطلق عند ارتباط ويسنحوني الليلة انطلق بعد الصلاة مسرعا عند ارتباط اكون لكم اخيرا تعلم من هذا الهدهد الموحشد توحيد الله جل... توحيد الله جل وعلا هدهد موحشد عارف يدعر الله زيز. هدهد لم ينشكل بالدنيا هدهد لم يلتفت إلى الملك العظيم هدهد نسي أكله وشربه في الدعوة إلى الله جل وعلا هدهد يحمل هم الدين هدهد داعي إلى الله جل وعلا قال الله جل وعلا هدهد المؤدد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئ ذو القرنين بخبر يقين اني وجدت امراه تملكهم خذوا المؤدب بيد للدعوه إلى الله اني وجدت امراه تملكهم يعني معقول في ناس واحده تحكمهم ما ينفعش ما ينفعش زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه النبي قالها امتى عليه الصلاة والسلام لما كسرى مات وأخذت ابنته الملك فعينوها فقال النبي عليه الصلاة إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ثم قال لا يفدع قوم ولوا أمره مرأة وبالفعل لم يفدع لا نغضح في النساء ولكن الله جل وعلا أذن بأن تكون الإمارة أو القيادة أو الخلافة أو القضاء للرجل لا لمرأة الله جل وعلا والنبي عليه السلام أذنا بذلك فالهدد قال لسيدنا سليمان إني وجدت امرأة أن تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ما عادش في العرش العظيم بقى يتأمل فيه وينشغل إنما قال له اللي إملفت نظره اللي أرقه اللي تعرف قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله معقول معقول في ناس ربنا بديلهم وما تبهوش ألا يسجدوا لله معقول ما تبهوش لربنا ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تبفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الهدد موحد عارف أن ربنا العرش عارف أن ربنا عظيم عارف أن ربنا رب كريم عارف أن ربنا سبحانه وتعالى رازق ورزاة يعطي عمادة فنقول معقول يزقهم ويعطيهم ويتفضل عليهم ومع ذلك ينصرفه بالعبادة لغيره قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا يا سبحان الله سيدنا سليمان مع العلم اللي وصل له لا يعلم غير شوف الجن كالتحت إيده سيف الدنيا طيور كلها تحت إيده ومع ذلك وفوق كل في علم عليم الهدود راح قال له ايه احط بما لم تحت به سيدنا سليمان اللي قال علمنا منطقة طيل وأوتينا من كل شيء من كل شيء لكن الغيب لا يعلمه إلا الله برضو العلم خاص وفوق كل في علم عليم الهدود قال له احط بما لم تحت به فسيدنا سليمان قال له سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون فالهدد كان أمين وسيدنا سليمان علموا الأدب قال له إيه اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم يعني تدل واحدة لسألة اتفضل أنا مستنى هم أتخلص الرجل يعني عشان ايه مش خد اقرأ نأ ممكن واحد يستحي يقرأ قدامه فهو قال له خليج مؤدب روح في جنب وبعدين قول له يعملوا ايه فقلقوا اليهم ثم تولى عنهم فانظر يعني اعرى شوية وبعدين ارجع شوفهم يعملوا ايه بقى. ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعهم مش على طول روح رمات الكتاب ما أمروش تعالى زي مثل ما نيجي يحاربهم لا استنى استنى شوي تنظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم كانت عاقلة إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وقتوني مسلمين حاشية بتاعتها بقى كانوا عاوزين طحية عاوز عاوز أدور على كلمة زي مش لين أظاماً ضحية فالحاشية قالوا لي نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمري تحت عمرك فبرضو زلت أعلى منه قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذن فصدقها الله جل وعلا قال تعالى وكذلك وكذلك يعفعلون يعني كلمة وكذلك يفعلون كلمة الله جل وعلا ده كلام اللي كله لكن هذا نقل عنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أدلة يعني ربنا قال كلام صحيح وكذلك يعفعلون فعلا بعملها كده فقليل من من يفتح بلدة لا ينشر الفساد فيه أمريكا بجهة تنشر نزل بحرية نزلت العراق اتقتل 300 ألف تنشر الحرير وكذلك يفعلون لكن اليهود صار اليهود مهندس اليهود بيسموه مهندس الطيب عارفينه ليه مهندس الطيب سبحان الله سبحان الله وهو فوق يعرف الميه اللي بطن الارض فكان سيدنا سليمان يستعمله يطير فيقول لسيدنا سليمان هنا ماء تحت الأرض دي سيأمر الجن أن تحر ما يعرفش وسبحان الله يعرف الماء في باطن الأرض ولا يرى الشراك على على ظهر الأرض لو حطولوا الشبك هو حب ينزل الشبك صب نحن قسمنا بينهم معيشانهم في الحالة الدنيا ف قالت إن الملوك إذا دخلوا قريتا أفسدوها وجعلوا أعزت أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسل إليهم إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسلون قالت لو كان نبي أو بعد الإسلام مش هقبل هدية دريشة إنما لو هو ملك ملك هيخذها عشان كده لازم الملك يعف نفسه عن هدايا ناس اللي مستعمل في مكان ووجهها ما يجي واحد بعد ما يعملها يقول له خيط هدية النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وانا احذر كثيرا من من يعملونها في الوصائف الحكومية النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه على عمل فاهدى له أخوه هدية فقبلها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا سمعت الحديثة بكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحة الجامعة من استعملناه على عمل فاهدله أخوها دي فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواج الربا وحديث ابن الودبي المشهور النبي عسلام استعمل رجل على أموال الزكاة فهو شغال في أموال الزكاة جمع الزكاة وده لهم عسلام ثم قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إليه فوقف النبي على المنبر مغضبا غضبا شديدا ثم قال النبي على السلام ما بالوا أقوامه أو ما بالوا رجال نستعملهم على أموال الزكاة فياتوا إلينا ويقولوا هذا لكم وهذا أهدي إليه هل جلس في بيت أبيها أو بيت أمه ثم قال هذا لكم وهذا أهدي إليه الهديئة دي قتل ليه لأنه في الكرسي له في ماشي بتاعك ما يقبلش فالملك الملك لا سيما اللي ربنا استعملهم في الدعوة إلى الله الدعاء إلى الله لابد أن يحفظوا أنفسهم عن أموال الناس في حديث وان كان في إسناد بعض المقال لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المعاذب من الجبل إلى اليمن النبي قال له وإياك وكرائم وأموالهم دعين إلى الله اذهب في أموال هؤلاء الناس لإني لو مدت إيدك ما تعرفش كلم اطعم الفم استحل عين إنما يا قوم لا أسألكم عليه مالا يا قوم لا أسألكم عليه أجرة درسان الأنبياء زعيم الله لا يريد يعني مرتبه يأخذ من الله جل وعلا قرط عينه أن يرضى الله عز لا يريد جزاء ولا شكورا إنما يعمل ولا يريد الأجرة إلا من الله سبحانه وتعالى فسيدنا سليمان جث في الهديه فقال أتمدونني بمال أنا أقول فلوس فما آتاني الله خير مما آتاكم أعوزين كذا الدعية أو الكذا فما آتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهدجانكم تفرحون أرجع إليهم فلنأفينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذل ابنهم صاغرون إلى آخر القصة شاهد أن الدعية إلى الله عزيزي وعلا والملك لا بد أن يكون متنزهاً أولي الناس ولا بد أن تتعلم الدعوة إلى الله يجي لوعلا في أي مكان تروح في مكان عند ملك عند وزير قاعد عنده ما تبصش بقى للحيطان والأرض والفرشة تروح في, في المؤتمر تروح بقى تدور على الصلاة فين والأكل فين والشرب فين لا أنت مطلق فكر في حد واحدة بس كيف تدعو هؤلاء إلى الله لفد لفد لا عرش عظيم وملك عظيم ما فكرش بكلامته انا فقط ايه ازاي دخل الناس دول في الاسلام فلتحمل هم دينك ولا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك وان كان الموضوع يعني يتحمل لكن يعني اعتذر عليكم هذه الليلة واسأل الله جل وعلا ان تقبل منكم صالح الاعمال ونلتقي بابن الله جل وعلا السبت القادم مع قصة نبي اخر نستفيد منها قول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله